قومك من قبل وذابون قلتم تعلمون <تصفيق> جعلوا أصحابهم في أذانهم عد وشوط وأصروا Don't oh. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ما لنقوم نترجون ان الله اقصرا وقادر خالقكم ارخوا ألم ترو كيف خلق الله سبعة موتين في بقى؟ وجعل لن تسراجع والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيش فراج ألم تروا كيف خلقت الله؟ مَا رَأَيْتُ مِن نُورٍ وَجَاءَ وَلَمَّا هُمْ أَبْتَكَمُ مِنَ الْأَرْضِ نَبَتَتْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ مُغَنّي الأرَاضي سَاقُو مثلُ مِنَّا وما وجانا الفول الارض بها بيساء افعل لقوم خواهو وَمَا كَانَ لِمَنْ فِي لا مَرَضٌ أَنْ وَقَادَ أَمْوَالَكَ سِيَارَا وَلَا تَجِدُ مَوْلِي مِنَ الْبَطَرِ مما خطني آتهم أضرقوا فأدخلوا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين بي إنك إن عبادك ولا فاجرا كفار رب, رب انصر لي رب انصر لَبَيْتَ يَا مُنِيبًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ